Bismillahi r Nun. ve ma Ma.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 129-ولا تطع كل حلاف مهين هماز نشاء بنمير من ناعل الخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أكان ذمالي وبنين إذا تتل عليه آياتنا قال أساقير الأولين سنسمه على الخرطوم سنسمه على الخرطوم إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة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 لن لا يدخلن هل يوم عليكم مسكين وغداوا على حرد قادرين فلما راوها قالوا اننا ضالون بل نحن محرومون قال اوسطهم الم اقول لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتناومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راسمين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 يكشف عن ساقين ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون يوم يكشف عن ساقين ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني وَمَن يُكذِّف وبِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُونَ وَأُمِّلُ لَهُمْ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى, ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لن بذل العرعى وهو مذموم فجتباه ربه فجعله من الصالحين وإياك الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين